ومن يولهم يومئذ جبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير